الله اكبر ب من لا يوهم ما يني يشان هو ايه ونقام اذا فداما يوا ما يا <تصفيق> الله أكبر الله هو بكن الله ما يرين الشمس وضعها وانقذ اذا ظلام Then come to power قد أفلأ من ذكيها وقد خيب من ذكيها تموت بطغوها تَأْسِى تَأْذَنُ وَلَكُنْ رُوحُهُ وَإِنَّا قَصَّرْنَا يُخْوِفُهُ سُبْحَانَكَ تَكُن تغوبوا ففدان تمام له امركم فدان تمام وهم ولا يخافوك بيها كذبت تمود بطغوها إذ انبعت أشقيها فقال لهم رجول الله لا قسر الله عشق إيها فكذبوه فعقروها فذندم Ətan tamamə yumm bu gün bizə dil